يوم حزات على الذل العالق صير واستوى دقها وجلالها يوم حزات على الذل العالق صير واستوى دقها وجلالها أشامت يطير كانه غنى على هبالها تنطح الليله يا صاح النذير لبته عقب ما لبالها اصوب صمعه waar je mij احذف اخطامها وعقالها الالمني في <تصفيق> قواثلها تسير احسن يرتكي لجبالها او يا Ik wil de طالبته ما ترد انجال السايقين ضع قصاد خير طالبين الكرم اجزال اصوب قومين على الدعين في ارتشرب العد في المعاد عباس قمطر رمان وزها غشا خيالها يا القشار يا البحر يلقشان الغزير عصبت عرف برجالها يا ترس درتن ضل لا لا لبن وفقه قطر تشهد حلا حلا وجبا Daar je met de sterren te schuilen, met ناصي اشداد وشداد كبير يطلب الحاجت وسلام عارف إن كلمت ما هيت حيث القوم إلى من قالها وفي سلام Oh, God, them Zij zegt dat men hoog en al de ZANG EN MUZIEK